الوپن لس عل میشن سبل تنظل فمن افترى على الله كذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله لو بی سی لمبر موسیقا اللّ <تصفيق> ويرين وان منیا تصل سیاست یو حلین حق وَقالتُ قَتِ وَد تَموتُ إَِّ وَأَتُ مُصم وَتَصمُ بِحَفِل لللِ وَالكُِ عََّكَو اللهَّ عَلَكُ إِذكُُم َّ فَأََّ فَذَييَّ قُل بِكُم فأَلَّ إِخْوَانَا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَدْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك د تین تم بقدی م سواد دجوجهم فامن الذي نسوددجوجهم ان كفوتم لكُم فَذوق لا ذبَ بم ق تُ نوک ولی وَا إِلَٰ ٱللَّهِ تُرجَعُ ٱلْأُمُورُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ Oh صارون ضربت عليك مِلَّةٌ أينما ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ الله وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ س غ أ اللَّهِ مِ نَله وَف اللَّهِ بِضَظَاب مِ نََّه ذلك بما عصوا وكانوا يحتدون ورق